أذنه الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وَلَوِلا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ عَنْهُ بِبَطْلٍ لَّهُمُ الدِّمَشْوَامِ وَبَيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمحروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوط وَأَبُو مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَنَّهُ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ يَا خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ أَمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بها. فإن ذا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدود